بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ف ل ا صاد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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من ه خ ل ق ت ن ي من نار و خ ل ق ت ه من طين قال فاحبط منها فما يكون لك أ ن تكبر ت فيها فخرج إ ن ك من الصغرين قال أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون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 فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما غ وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة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 فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل و لكما ان الشيطان لكما عدو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 تقوى ذ ل ك خ ي ر ذلك, ذلك م ن آ ي ا ت ا ل ل ه ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن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 انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل إ ن الله لا ي أ م ر بالفحشاء أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين قال ادخلوا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن و ا ل إ ن س في النار كلما دخلت أ م ة ل ع ن ت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا داركوا فيها جميعا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق, لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين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 والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خوث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون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 اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لانذركم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 ثم بدلنا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا قد مست اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ل إ ن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل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 ولما ج ا ء م و س ى ل م ي ق ا ت ن ا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ه قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني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 الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 فبئس ا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعدلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن أ م إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم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 تبع ا ل ن و ر ا ل ذ ي أنزل م ع ه أولئك هم ا ل م ف ل ح و ن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 واذ قالت امه منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون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 فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب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 الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون أ َ ف َ ل َ ا تعقلون ََُِْ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 ايها الذين امنوا امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات ا و ن س ا وعملوا الصالحات ا ي ن و ذ وعملوا الصالحات أ م ن و ا ه ع م ك و ا ن ل ص ا ل ظ ا ت امنوا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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 واذكر ُ ربك ََ في نفسك ََِْ تضرعا ََُّ وخيفه َِ ودون ََُ الجهر َِْْ من َِ القول َِْْ بالغدو ُُِِّْ والاصال ََِْ ولا ََ ت َ ك ُ من م َِ الغافلين ََِِْ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ بك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون